هذه الأخوة غير ذات أبي بل إنها الأسمى من الرتب في ديننا كانت أخوتنا فوق اختصار الاصل والنسب هذا اخي والاصل من عجم هذا اخي والاصل من عربي لله جل لا يجمعنا عرق ولا من لهو هذه الاخوه غير ذات أبي بل إنها الأسمى من الرتبي في ديننا كانت أخوتنا فوق اقتصال الأصل والنسب يباسما ومناه يسعدني إن كان أنتانا فما جبي صفا بصف في الحروب وما اخشى على نفسي من الكرب صفا في الحروب وما اخشى على نفسي من الكرب هذه قوه غير ذات ابي بل انها الاسباب من رتبي في ديننا كانت أخوتنا فوق اقتصال الأصل والنسب فكأنما يديه يدي وكأنما يجنيه مكتسبي ويزول إن عدنا برؤيته عني غبار الهم والنصبي ويزول إن عدنا برؤيته عني غبار الهم والنصبي فلعز ما دامت أخوتنا في الله فوق شك والريب فلعز ما دامت أخوتنا في الله فوق شك والريب فلعز ما غير ذات أبي بل إنها الأسمى من الرتب في ديننا كانت أخوتنا فوق اقتصال الأصل والنسب